إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله على نيته وسره فأهل أنت يا ربنا أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد فضلا وجودا ومنى لا باكتساب منا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول أمرتنا بالشكر ووعدتنا بالزيادة وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم سبحانك ربنا وبحمدك ما أصبح وأمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أنت الذي علمتنا ورحمتنا وجعلتنا من أمة القرآن وقال وأفض تمنا في القلوب محبة والعطف منك برحمة وحناني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي وجناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بتحقيق المسؤولية استشعارا واستباقا وأشهد أن نبينا وسيدنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله أورق العهد المسؤول في سيرته إيراقا فكان الخير دفاقا والنماء في الأمة خفاقا صلى الله عليه وعلى آله المباركين أصولاً الطاهرين أعراقا وصحبه الأخيار البالغين في رعاية الحق والأمانات قمما بل طباقا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن أفعمت نفوسهم بالجنان أشواقا وسلم تسليما طيبا عطرا الرقراق أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقواه تبارك وتعالى هي استراج الهادي لمن كان مسؤولا والمعراج السني لمن رام من العلياء وصولا والذخر الرباني لكل ما كان مرجوا ومأمولا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأهل التقى في عز ومفخرة من جد في السير يدرك ما تمناه فحي الخصال مع التقوى إذا اجتمعت ذاك الجمال الذي قد سر مرآه أيها المسلمون دأبت شريعتنا الغراء على تزكية المسلم والسمو به إلى أعلى الذرة والمراتب بأسنى الشيم والمناقب صونا للمجتمعات من معرات الانحدار وعواقب البوار ومن أعظم القيم التي أولتها بالغ الاهتمام قيمة تحقق السؤدد والازدهار والآمال العراض الكبار التي تبعث على الإجلال والانبهار إنها قيمة بهية غرتها مشرقة طرتها هي من نماء الأمم مادة حياتها ومن رقيها وهيبتها مرآة آياتها وكنهم سمياتها دون سنى أنوارها إشراق النيرين ومقامها الأسنى جاوز الفرقدين ولكن وفي ذات الأوان ما أفتك مرتها وأضرى منتها متى وستدها من لا يتحاشى اللوم والعقاب ولا يجل من تثريب وعتاب تلكم يا رعاكم الله هي المسؤولية ومآلاتها المسؤولية ومغباتها المسؤولية وتعهداتها فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وفي مشكات النبوة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 أخرجه البخاري ومسلم إخوة الإيمان الإخلاص ومراقبة الله في السر والعلن لحمة المسؤولية ومنتهاها والجد والمثابرة أركانها وسداها ولكل متقن منها ومبدع موقعه ولا ينبو بعمل صالح موضعه وليست المسؤولية قصرا على الوظيفة وحكرا على المراتب والربان النطاسي المناسب كلا بل هي ساحة متسعة الأرجاء رحبة الأفناء تشمل ميادين الحياة كلها دقها وجلها العبادات والعادات والمعاملات الأفراد والجماعات المؤسسات والهيئات المجتمعات والحكومات ولكن تعظم في الذؤابات ومن نيطت بهم جلائل الأمانات والمهمات معاشر المسلمين لقد طاشت أفهام كثير من الناس إزاء حقيقة المسؤولية وفحواها ولم يستشعروا ثقل مراميها ولا مداها وما واقع مجتمعاتنا المعاصرة الراسف في, في شرك الخور والعشوائية والفسادات الإدارية وأدواء الفوضى والاتكالية إلا نتاج البرم والتنصل من المسؤولية وعدم تجذرها في القلوب رهبا وإشفاقا من رب البرية بل كم من فئام اتخذوها لمآربهم الشخصية يا ويحهم نعم المطية ألا بئس الأقوام هتكوا حرمة المسئولية هتك وفتك بمقدرات المجتمعات فتكا تسويفا في المواعيد والمعاملات ومماطلة في الحقوق والواجبات واستخفافا بالأموال والمهام والأوقات إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا يتمردون على جوهر المسئولية ويتنابذونها حتى تنمع مصالح المسلمين هدرا بين انظرهم وذاك وراجع غدا وذياك واذهب للآخر وهؤلاء وذاك ويم الحق الداء العياء إن ضياع المسئولية والتهوين من شأنها والحط من قدرها هو البلاء الذريع والشر الخفي الشنيع الذي يفتك بالأمة ومقدراتها وينشر في أرجائها سموم الانحطاط والفساد وعلل الإفناء والهلاك وما أعدى أعداء المسؤولية إلا التهاون والاتكال المقرون باللا مبالاة والإهمال ومن أراد العلا عفوا بلا تعبٍ ولم يقض من إدراكها لا بد للشهد من نحل يمنعه لا يجتن النفع من لم يحمل الضرر أمة الإسلام أما آن الأوان أما آن الأوان أم كاد أن يفوت لكي ينطلق الأفراد والأمم صوضى الطريق الأمم لتحمل تبعات المسؤولية وأرقها كما حملتهم بلقبها وألقها ففي في المسؤولية الهينة اللينة المشربة بالحزم المبدع تتأكد الحقوق والمثاليات وتتوطد وتسمق مفاخر المجد والنماء وتأتلق قدرات الإنسان شطر الازدهار والتميز والإبداع والابتكار نعم تلكم المسؤولية الحقة التي تستشعر خشية الله مع كل قبسة قلم وهمسة فم وامضاء توقيع فتخرس ضجيج المظاهر وتكف رعونة, وتكف رعونة المناصب وتخفف زهو الجاه وتنهنه حظوظ النفس ودخل الذات فهي حقا لمن يستشعر عظم المسؤولية وثقل الأمانة مغارم لا مغانم وضخامة تبعات تستوجب صادق الدعوات وبسبب ذلك غرس أعلام في الأفئدة محبتهم وحمدت على مر الأيام سيرتهم يقول صلى الله عليه وسلم منبها ومحذرا ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غلم. بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه الله أكبر الله أكبر يا له من قول أشرق معنا ولفظا وتألق إرشادا وتوجيها ووعظا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلمين بالحرص على المال والشرف في الدنيا إن المنازل لا تدوم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين الأول فاصنع من الفعل الجميل صنائعا فَإِذَا بَرِحْتَ فَإِنَّهَا لا تُهْمَلُوا فيا إخوة الإسلام يا من بوئتم المسؤوليات الجسام تجافوا بعزائمكم عن المعرات والإهمال واسموا بصدقكم وإخلاصكم عن التقاعس والمطال واستمجدوا بهممكم عظيم المقاصد والطموحات الغوال فالإتقان له سطوع والتفاني والإبداع له ذيوع والإنتاج والتطوير لبهائه لموع جاعلين خدمة الحق شعاركم ونفع الخلق دفاركم ويا حبذا ثم يا حبذا ما يتطلعه الواعون الأخيار من أبناء الأمة من ذوي المسؤوليات الكفوة من استحقق بها وإدراك أبعادها على أسمى وجودها وحقائقها التي تسلمنا بإذن الله إلى أحسن الثمار والمقاصد والغايات وأبهج الآثار والمآلات وأسمى النتائج والنهايات وما ذلك على الله بعزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا دوما مكررا كلف تبارك وتعالى بمقتضى المسئولية فكانت حقيقتها الأنقى جوهرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد في الأعماق تجذرا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من حمل المسئولية بلاغا وعملا فكان الأنظرا اللهم فيارب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأولى داموا للجلى سلسلا لا ينضب أبهرا وصحبه الميامين مخبرا ومظهرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ممن يروم جنانا وكوثرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله فيما خو من الأمانات واسعوا لمرضاته باستشعار المسؤوليات تغنم الخيرات وتنعم بالمسرات والبركات واعلموا أنكم في شهر من أشهر الله الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي والسيئات إخوة الإسلام ولا تتحقق المسئولية في أجل مظاهرها وآرج أزاهرها إلا إذا توجت بمعاقد الرفق والحلم والأنات والحكمة وصالح الأخلاق وإلا متى سارت في ركاب الشيء من الأعلاق التي تنم عن النباهة البارعة والروح الإسلامية الفارعة وبقدر عظم المسؤولية وموطن التشريف والتكليف تعظم وتسم وتنيف لا سيما في البقاع الشريفة والأماكن المنيفة ويا لهناء من شرف بالخدمة فيها ونفع قاصديها حيث تتجلى ضرورة الإخلاص لله واللجأ إليه واستمداد العون والتوفيق منه سبحانه فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده والشعور بالحاجة الملحة إلى الرأي السديد الحصيب والمشورة الصادقة والنصح الهادف والنقد البناء النزيه من محب يستشرف معالي الأمور ويسم بنفسه عن كوامن الغل والشحناء والحسد والبغضاء والكبرياء والغرور إضافة إلى أهمية امتياز المؤهلين الذين يحققون ما أسند إليهم على أتم وجه وأعظمه وأسناه وأقومه وإن هؤلاء الأخيار لمغبوطون لما أن سبيلهم المنيفة مرقات لمرضات المولى تبارك وتعالى وشرف سني لخدمة زوار بيته الحرام ومسد رسوله خير الأنام عليه الصلاة والسلام وهنا لا بد من همسة موثقة لكل من أم هذه العرصات المباركة بأهمية تعاون الجميع وتغافر الجهود في رعاية قدسية الحرمين الشريفين وتحقيق آدادهما والعناية بروادهما ألا وإن من فضل الله وعظيم آلائه وجزيل نعمائه ما من به على هذه الأمة من تمكين للحرمين الشريفين وما ينعمان به وقاصدهما من أمن وأمان وراحة واضمئنان لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وما هيأ لهما من قيادة حكيمة تشرف بخدمتهما ورعايتهما وتقدم لقاصدهما منظومة متكاملة من بديع الخدمات لتحقيق جليل الآمال والطموحات جعلها الله رفعة في الدرجات ومثاقيل في موازين الحسنات تورد هذه النعم وتؤكر ويشاد بها وتشكر في الوقت الذي لا ننسى فيه أبدا مآسي أمتنا خاصة في فلسطين السنية وبلاد الشام الأبية ولا ريب أن كل غيور يدين ويستنكر فضائع العنف والقتل وسفك الذماء في ربا سورية الشماء وما مجزرة بلدة الحولة بآخرة التي استهدفت المدنيين وراح ضحيتها الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال إلا أنموذج قاتم للصلف الأرعى من نظام الظلم والطغيان مما يؤكل الدعوة إلى معاقبة مرتكبيها والله المستعان اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم وفرج كربتهم وفرج كربتهم واكشف غمتهم واحقن دماءهم وأصلح أحوالهم بمنك وكرمك يا جواد يا كريم وبعد معاشر الأحبة فإن من أشرف أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأذكاها عند بارئكم كثرة صلاتكم وسلامكم على نبيكم النبي الصادق الأمين إمام المتقين ورحمة الله للعالمين كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين فقال تعالى قولا كريما في كتابه المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم الصلاة مع السلام لأحمد خير البرايا من بني الإنسان والآل والصحب الكرام ومن سعى لسبيله من تابع الإحسان وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وان معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واخذ للطغاه والظالمين والمفسدين وسائر اعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في دورنا وأصلح واحفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق بطانته لكل خير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم على المسلمين خيارهم وقفهم شرارهم يا الجلال والاكرام اللهم فرج هم من المسلمين ونفس المكروبين وقض عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين